انَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ, شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّكثَ بِمَا كَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ لِكُلِّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ والذين تولى كره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا إذ سمعتموه ظن يُؤْذِنُونَ وَيُؤْذِنَاتٌ بِأَنفُسِهِمْ غَيْرًا وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ غَيْرُ ٱللَّهِ وَقَالُوا هَٰذَا رَبُّنَا غَيْرُ ٱللَّهِ لَوْلَا جَاءُوا عليه لك وعليه باربع شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولائك عند الله هم لكاذبون فاذ لم يأتوا بالشهداء فلام لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمستكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمستكم في لمستكم فيما افض تم فيه عذاب عظيم لمستف فينا اضح في عذاب العظيم اذ تلف اغناه بالفنتكم وتقولون بافواهكم اذ تلف اغناه بفنتكم نَجِئْتَ وَادٍ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا بِهِ عِلْمٌ وَتَغُرُّونَ هَيِّنًا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتمو قلت ما يكون لنا ما يقول لنا ان تتكلم بهذا سبحانه لا يقول لنا ان تتيلنا بهذا سبحانك سبحانك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا وَبَين اللهُ لَكُم لِآات وَالبَين الله لَك ل آات واللههُ عَم حَكم وَله عَم حَكم إِ الذيَّذينَ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 والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم